وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله ويسبحون بحمد ربهم وَمِنْ حَوْلِهِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ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 قالوا رَبنَا مَ التََّثْنَتَْ وَاحيتَ نَثْنَتَْنِ فعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَعتَرَفْنَا بِذُنُ بِنَا فَهَل إِلَ خُروج من سَبيل ذَِكُ بََّهُ إذَا دُرْيَ اللَّهُ وَحدَهُ كَفَرْتُمْ وَإ يُششرَك بهِهِ تُمِنُ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 ذَلِكَ بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العطاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فَلَمَّا جَاءَهُ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قَتِلُوا ابْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ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 يَوْمَ تَلُونَ مُدَبِّرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ بِمَا جَاءَكُمْ بِهِ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 كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا العلي يبلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى الى موسى فاطلع إلى إله موسى لا ظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصدع للسبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو ونثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب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 في الدنيا ولا في الاخره وان مردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار فستذكرون ما اقول لكم ووفض امر الى الله ان الله بصير بالعباد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 قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال اننا ننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم تقوم الاسعاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم وله ملعنه ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لدمبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار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 الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالقوا كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون.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 تُؤْمِرُ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أَسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا وَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُمْ مَن يَتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى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 وَلَقَانَكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْرِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْن الله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 آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُنْ فَعْلُهُمْ إِلَّا ظَنًّا مَا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ